بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أعظم ما تمضي به لوقات تمر به ساعات هو طلب العلم الشرعي وما يصل إليه وما يكون ثمرة له وإنه ليسرنا في ختام أنشطة كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية ونيابة عن سعادة الأستاذ عبدالله بن خليفة المهيري ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب أن الصديق في هذا اليوم فضيلة شيخنا أستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في محاضرة بعنوان واتقوا الله ويعلمكم الله راجين منه حفظه الله وبارك فيه وهي العادة العادة له نفع طلابي وإخواني أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا مسددا وأن يبارك له في علمه وعمره وعمله فليتفضل مشكوراً مأجوراً بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا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 وكل ضلالة في النار وبعد فحي هلا بالإخوة الحضور ونسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا وأن يسددنا جميعا في الأقوال والأعمال إنه جواد كريم وهذه أو هذا اللقاء هو من باب التذاكر والمذاكرة ويذكر بعضنا بعضاً ويحث بعضنا بعضاً امتثالاً لقول الله جل وعز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه الآية العظيمة وهذه السورة الكريمة تحث على التواصي ومن ذلك المذاكرة والعنوان لهذا اللقاء كما سمعتم هو مقتبس من قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله من سلك طريق طلب العلم عن العلم الشريف هنيئ له هذا السلوك أقول هنيئا له أن سلك هذا السبيل سبيل طلب العلم الشريف النبيل ويحتاج المرء في هذا السلوك والسير في هذا الطريق أن يتأمل كثيرا في أن الله جل وعز قد اصطفاه من بين خلق كثير أن يسر له سلوك هذا السبيل أعني طريق طلب العلم الشريف تقوى الله جل وعز رأس الأمر وأسه والمتأمل في كتاب الله جل في علاه يجد آيات كثيرة تحث على تقوى الله جل وعلا وتأمر به أعنب بتقواه، بل وتحصر قبول العمل من المتقين في آيات كثيرة منها قوله تعالى وإيايا فاتقون ومنها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فما دلالة كلمة حق هنا وما المراد بهذه التقوى التي يقول الله جل وعلا فيها إنما يتقبل الله من المتقين حصر وقصر قبول العمل في المتقين أو من المتقين ما هي هذه التقوى التي يقول الله جل وعلا فيها في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقول جل وعلا فيها إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا في آيات كثيرة من حقق التقوى رفعه الله درجات عليا وهي على مراتب العبد في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فكلما اتقى العبد ربه هداه وكلما هداه زاد التقوى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى نقتصر ونختصر الكلام فيما يخص المقام بما جاء عند الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان له. وعند أبي نعيم في الحلية أيضا وغيرهم بسند صحيح عن بكر ابن عبد الله المزني أنه قال يوما لطلق ابن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث ولا يخفى عليكم ما هي فتنة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج بن يوسف الوالي آنذاك وكان نائب الخليفة على أرض العراق عبد الملك بن مروان الخليفة وما جرى من هذا الخروج من دماء سالت واقتتال بين أهل الإسلام حتى كانت سنة 81 من الهجرة وكان من أواخر الوقاعات موط يقال له دجيل هذه من أواخر وقاعات الاقتتال الذي جرى بين ابن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف نعم في الاقتتال الذي كان بسبب خروجه على ولي أمره أعني ابن الأشعث قتال سالت فيه الدماء وفتن فيه كثير من الناس حتى بعض النبلاء والفضلاء قد انزلق في هذا ومنهم من تاب وأناب كالإمام عامر الشعبي رحمه الله فتنة عمياء هكذا الفتن تجتال وتغتال العقول والأفهام ويتولد منها الخطر العظيم حدثت هذه الفتنة الكبيرة وسئل طلق مرارا عن هذا أو عن هذا الأمر فكان يقول طلق يوصي أصحابه ادفعوها بالتقوى ادفعوا الوقوع في هذه الفتنة بماذا بالتقوى وفي لفظ اطفئوها بالتقوى هكذا الفتن تدفع وتطفى يعني بتحقيق التقوى فقال له بكر المزني صف لنا التقوى قد أكثرت علينا فما هي التقوى فقال رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والتقوى ترك معصية الله مخاف على نور من الله مخافة عقاب الله هذا هو حد التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله التقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله هذه هي التقوى وكأنه يقول لهم إذا أردتم أن لا تقعوا في هذه الفتنة فانظروا هل الوقوع فيها والدخول إليها من تحقيق التقوى أم لا؟ هذا الحد حد التقوى يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أهل تبوك أو المسمى بالرسالة التبوكية يقول رحمه الله هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى أحسن ما قيل في حد التقوى وقرره الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في سورة البقرة في قوله تعالى وإيايا فاتقون وذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق من السير وقال أبدع فأوجز أبدع فأوجز وتكلم معلقا على هذه الوصية بكلام نافع مختصر، ثم قال في خاتمة تعليقه: فمن التزم هذه الوصية فقد فاز. التقوى عمل بطاعة الله، إذن هي عمل. عمل الجوارح وعمل القلب، ليست هي فقط أقوال تقال. إنما هو عمل العمل بطاعة الله ويدخل في هذا كل ما يقربك إلى الله مما شرعه الله جل في علا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلى الطاعات وأسها وأساسها تحقيق العبودية لله جل وعلا وإفراده جل وعز بالعبادة فهذا أس الطاعة وأساسها فكل ما يقرب العبد من ربه جل وعلا من الطاعات الاتيان به الفرض في الفرض والنفل في النفل هو من التقوى تحقيقه من التقوى عمل بطاعة الله هذا العمل مبني على أساس وهو على نور من الله العمل مبني على نور والمراد بالنور هنا العلم المراد بالنور هنا العلم كما قال الحافظ ابن الذهب رحمه الله شارحا ومعلقا على هذه الوصية قال فلا تقوى إلا بترو من العلم والاتباع من العلم والاتباع يقول الله جل وعلا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 ويهديهم إلى صراط مستقيم فالنور هنا هو العلم المبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو العلم المنجي المبني على الوحيين بفهم السلف كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل أو المنزل وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع. وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه إذن هذا, العل هذا النور مبني المراد به العلم شكوت إلى وكيع سوء ماذا حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي هذا يذكره الشافعي رحمه الله عن شيخه وكيع وبعضهم يشكك أن وكيع شيخ الإمام الشافعي وخطأ فهذا موجود في كتاب الأم بروايته عن شيخه وكيع أعني أنه روى عنه لا أعني البيت فالمقصد أن المراد بالعلم هنا أب النور هنا العلم العلم الصحيح لا يمكن أن تعرف أن هذه طاعة وهذه قربة برضا كانت أو نفلا إن لم يكن ذلك مسبوق بماذا بعلم ولهذا قال الله جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال الإمام البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول وماذا والعمل واستدل بهذه الآية فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب ولهذا نص جمع من أهل العلم المحققين على أن العلم شرط في صحة العمل إذن العلم أعمل الطاعة مبني على علم تعلم أن الله افترض هذا وأن رسوله عليه الصلاة والسلام حث على هذا رغب في هذا تفعل هذا بناء على علم صحيح والباعث على هذا العمل لا التحسين ولا المراءة ولا ليقال صوام قوام متنفل متنسك إنما العمل والاتيان به المراد به أن يكون ذلك لوجه الله تعالى رجاء ثواب الله فأنت ترى رحمه الله أن ذك أنه ذكر في هذا الشق ركني العبادة الإخلاص والاتباع الإخلاص والاتباع لرسوله صلى الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال التقوى ترك معصية الله ترك معصية الله الاتيان بها يجب أن يكون بفعل الأوامر واجتناب ماذا المنهيات والزواج ترك معصية الله يدخل في هذا كل أنواع المعاصي وأعظمها وشرها هو الشرك بالله جل وعلا ثم يأتي بعد ذلك تباعا الابتداع في الدين ثم أنواع الفسوق مما لم يصل إلى ذلك كل هذا يتركه العبد لله تعالى وهذا الترك مبني على علم ترك معصية الله على نور من الله النور هنا هو النور هناك كيف تعلم أن الله حرم عليك هذا الفعل أو هذه المعاملة أو هذا التصرف أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وكره هذا لا يمكن أن يكون هذا إلا بعلم ولهذا قال الذهبي رحمه الله معلقا والمعاصي تفتقر وترك المعاصي يفتقر إلى معرفتها كيف تعرف أنها معصية؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم لا يكون ذلك إلا بالعلم ولهذا قالت العلماء أنه علم منجي ينجيك من المخاطر ويدلك على الخير تعرف سبيل الحق فتتبعه تعرف سبيل الظلال والغي فتجتنبه فترك المعصية مبني على علم هذا هو النور هنا وهناك مخافة عقاب الله لا ليقال ما ترك هذه المعصية خوفا من السلطان ولا خوفا من الآباء ولا الأمهات ولا الأصحاب ولا الأقرباء ولا غير ذلك تركها لله ولا يخفى عليكم حديث الصحيحين سبعة قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم قال ورجل دعتهم راءة ذات منصب وجمال فقال ماذا إني أخاف الله ترك المعصية مخافة عقاب الله فاستحق أن يكون من هؤلاء المشمولين بهذا الوعد الشريف من حقق هذا المعنى من حقق هذا المعنى بهذا المعنى الشامل هو قد اتقى الله جل وعلا وأتى بما يجب عليه فيكون من المتقين لله حق تقاته ومن لا فلا ومن لا فلا إذن بارك الله فيكم تحقيق هذا التقوى متلازم متلازم مع العلم متلازم مع العلم يتعلم المر يأتي بماذا بما يقرب إلى الله جل وعلا يتعلم النهي يترك ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا يزداد في العلم وفي تحقيق التقوى ويصدق عليه قول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله من محامنا من علامات عدم تحقيق التقوى وقلتها في كثير من نفوس الناس البعد عن العلم الشرعي ولهذا قال أبو قلابة الإمام الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما ولا شك إذا انقلبت الموازين وصار الجهل علما والعلم جهلا كيف تتحقق التقوى؟ لا يمكن أن تتحقق يظن المر أنه يتق الله وإذا به ويعصي الله ويترك طاعة الله ويظنها أنها من التقوى فيبتعد عن التقوى فلا يتحقق فيه أنه في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى لا يتحقق فيه ولا تتحقق له وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعهم من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا اتخذهم الناس صدروهم يعلمونهم يعرفونهم ويقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب فتفعل الناس ما قالوا لهم أنه حلال وهو في حقيقته حرام وتترك الناس الحرام الذي أفتوهم به وهو في حقيقته حلال فيبتعدون عن الحق وإصابته وعن تحقيق التقوى وبالتالي يرتفع العلم الصحيح ويرتفع العمل بالعلم الصحيح وفي المقابل يثبت الجهل ويثبت العمل بالجهل فهنا تجد أن الناس أو كثير من هؤلاء الذين صدروا عن أمثال هؤلاء يبتعدون عن تحقيق التقوى شيئا فشيئا حتى إذا ما دللته على حق أنكره عليه وظن أنه من المحرمات وإذا به من السنن المندوبات بل تكون من الواجبات كما قال عبد أبو, أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي جلس يوما في أصحابه وذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال فجعل أخذ بين حجرين وأغلق على بعضهم البعض إلا شيئا يسيرا قال ما ترون من بينهما من النور قالوا لا نرى إلا شيئا يسيرا هكذا قال هكذا تضمحل السنن وتنتشر البدع حتى لا يرى من نور السنة إلا مثل الذي ترون فإذا ترك الناس بدعه قيل لهم ما لكم تركتم سنة يعني تنقلب الموازين ولا شك أن انقلاب الموازين بعيد عن تحقيق التقوى ويظن المرء أنه يتعلم ويصدر عن معلم جاهل بالشرع وحقيقة الشرع وإذا به يبتعد هو ومعلمه عن الحق وعن التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله فضار جدا يا أبنائي ويا إخواني الحرص على تحقيق العلم الشرعي النبيل الصحيح الذي ذكرنا كلام الإمام الدين القيم آنفا في بيان حقيقته باختصار في بيان حقيقته باختصار وهو أعلى له من في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة لأنك أنت مطلوب منك هذا ما هو قول فلان ولا علان ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين جواب الأول بتحقيق التوحيد لله تجريد تحقيق التوحيد لله تعالى جواب الثاني ماذا كنتم تعبدون هذا جوابه ما ماذا أجبتم المرسلين جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك وفصله الإمام بن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وفي زاد المعاد وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غيرها هذا هو المطلوب منك هذا هو المطلوب منك اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء هذا هو الواجب على العبد سيسأل عن ذلك فلا بد أن يكون عنده الجواب طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد حتى لا تتجاوز ولا تحد وتخرج عن الحق والصواب وهنا يدلنا هذا الكلام على قيد مهم أسعد الناس به أسعد الناس به هم أهل السنة المحضة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرق الناجية الذين لزموا فهم سلف الأمة الصالح في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد فلم يخرجوا عن أفهامهم عن أفهام من وما عن منهج وفهم سلف الأمة الصالح ولهذا تميزوا بالنقاء والصفاء والظهور والثبات على الحق وللإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلام النفيس وحشر أدلة عديدة من الوحيين في ضرورة لزوم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في ذلك فهم القرآن وفهم ماذا السنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل فلا تتجاوز كل شيء له حدود كل شيء له حد تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تقف حيث وقف القوم وتقول بما قالوا وتكف عما كفوا ويسعك في هذا ما وسع سلفك الصالح كما قاله الإمام الأوزعي رحمه الله هذا هو العلم المنجي ما هو قول فلان وفلينتان وعلان ولهذا قال في المقابل أخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ومعرفة الاختلاف دون معرفة الصحيح منه قضية الاختلاف الآن قضية صارت كما تقول العامة شماعا يعلقون عليها أعذارهم فإذا ما أراد أن يخدر صاحب السنة مباشرة قال لك هذه المسألة فيها خلاف يتذرع بمسألة ماذا مسألة فيها ماذا خلاف الجواب باختصار فيها خلاف أقول له فكان ماذا وفي التحقيق في التحقيق هل هذا الخلاف خلاف معتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر حتى في وجود لا خلاف هل هذا خلاف معتبر في أسماء الله وصفاته اختلاف أو خلاف هل هذا خلاف المعتبر إذن لا يجوز هذا التعليق قال ومعرفة الاختلاف دون معرفة الصحيح منه إذن اختلاف منه الصحيح منه الراجح ومنه المرجوح منه ما يستحق النظر ومنه ما لا يزعك أو لا يجوز لك النظر فيه ولا إليه فضلا عن حكايته هؤلاء آل أمرهم كما قال رحمه الله قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه إن صح أن نسمي ذلك علما لأن هذا علم غير منجي فلم ينتفع لعل في هذا القدر كفاية أقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الله عليكم شيخنا بما قدمتم ونستأذلكم في عرض بعض الأسلام السائل اللول يقول ما هي ضوابط وحدود استشهاد الطالب الجامع في بحوثه بمقالات المخالفين من المعاصرين أو القدامى ما هي ضوابط ما استشهاد الطالب الجامعي في بحوثه. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الأصل أن في الصحيح غنية عن الضعيف. الأصل أن في الصحيح غنية عن الضعيف. قير الإمام البخاري رحمه الله. نعمل بالحديث الضعيف قال في الصحيح غنية عن الضعيف فإذا ما كتب الطالب بحثا علميا يقتصر في ذلك على الثابت والصحيح نعم وأقوال أهل العلم المعتبرين ولا يعرج إلى أقوال من خالف ذلك من المخالفين إلا بحذر وقدر إن كان ثمة مقتضي يقتضي ذلك أي يريده ويجيب عليه ويجيب عليه حسب مقتضى البحث حسب مقتضى البحث أما من حيث الاستشهاد يأتي بكلام له في بحثه حتى ولو لم يريد الرد عليه نقول لا تفعل هذا في الصحيح غنية عن الضعيف لأننا نورد عليك فنقول ما هو الحق الذي عند هذا المخالف الذي استشهد به ولا يوجد عند أهل الحق لا يتصور كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف نعم لا يوجد حق في المتأخرين إلا وفي في السلف في عباراتهم ما يدل عليه لا يمكن هذا إذا كان في المتأخرين من العلم ما بالك بمن خالف الحق إن كان عنده حق قطعا هو موجود عند أهل الحق فإذا كان موجودا وجب أن ترجع إليه وتترك هذا دعك من بنيات الطريق إذا ما أوردت كلامه تورد على سبيل الإجابة عليه فقط أما أن تستشهد به فلا ولا كرامة عين ولا كرامة عين بعض الناس يقول الشيخ بحثنا ولم نجد معلش زد بحثا زيد بحثا واجتهد في البحث مرة بعد مرة وزد في ذلك حتى تستنفذ الوسع والطاقة ولا يمكن أنا لا أتصور أن يوجد عند مخالف شيء من الحق لا يوجد عنده الحق أبدا لا أتصور لا يمكن وهذا يكون شيء مستحيل تماما فلا تفعل كما قلنا إلا إذا كان المقتضي للجواب عن شبهة أو ردها أو البحث يقتضي إرادة كلامه مع الجواب عنه بارك الله فيك نعم طيب وياك وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم